بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 الحمد لله رب العالمين <تكلم> والصلاه والسلام على عباد الله المصطفى أما بعد هذا الدرس الأول من كتاب مقدمه التفسير لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن برحمتك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 هذه خطبة الحاجة التي طالما داوم عليها وغضب عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويتقدم في خطبه النكاح أي في طلب النكاح وفي غيره من الحاجات التي يريدها المرء. هي خبرة المباركة الطيبة. اشتملت على حمد الله عز وجل والله سبحانه وتعالى والمستحق للحمد كله. واشتملت على طلب الاستعانة والاستغفار والتبرؤ من الحول والقوه إلا بالله. وفي بيان عجز وضعف العبد أن نفسه لها شرور فيعتصم ويستعيذ بالله من هذا الشرور لأن من عصمه الله من شرور نفسه فقد نجا، وسلم من الهلاك والعطم وكذلك الأعمال لا سيئة فمن سيئات الأعمال أن تشاب وأن تخلط بالسمعة أولياء فمن هنا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من شرور النفس فللنفس غوائل وللأعمال سيئات تعكرها وتشوب صفوها ونقوتها فاستعاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا كله ثم قال من يهدي الله فلا مضل له من هداه الله فلا أحد يستطيع إضلاله أو هوايته ومن يضل الله فلا أحد يستطيع إدايته نكلا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وشنو ان محمد عبد هو رسول صلى الله عليه وسلم نلاحظون اقوامر صيغه الجمع في نستعين و نستعين ونستغفر ندعو بالله لما جاء عند الشهادتين جاء ضمير الافراد وذلك كما سبق معنا شهادة التوحيد مناسبها ضمير الإفراد والتوحيد. السبب الثاني أن التوحيد لا ينوب فيه أحد عن الأخر إنما يقوم المرء به وفرض عين على كل الخلق، فلا ينوب فيه واحد عن الآخر، كما في الاستغفار. يطلب الرجل المغفره لاخيه ويترحم على اخيه كذلك في بقيه الصفات والافعال الأخرى التي تجوز فيها النيابه والوكاله قال وصلى الله عليه وسلم تسليما صلاه الله على النبي عليه الصلاه والسلام هو الثناء عليه في الملا سلم تسليما اي تسليما دائما مستمرا باقيا وسلامة النبي عليه الصلاه والسلام والدعاء له بان يسلم دينه من الكيد ويسلم من اعدائه كذلك يسلم جسده عليه الصلاه والسلام فحفظ جسده فلم تأكله الأرض فإن أجسام الأنبياء لا تاكلها الأرض محرمه على الأرض أن تأكلها سلم النبي عليه الصلاة والسلام حقا مما أراده الأعداء في حياته وكذا مما اراده به الأعداء بعد مماته ما كذلك سلمت سنته عليه الصلاة والسلام فما يجر أحد أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا ويكشف أمره فحقا اثنى الله عز وجل على نبيه كذا سليم صلى الله عليه وسلم مما يكيد له الاعداء ويكيدون لدينه قال أما بعد فهذه كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة والمقصود من الكلام والحفاظ عليها سنة مؤكدة كان النبي عليه الصلاه والسلام يقولها ويواظب عليها في خطبه وكلماته عليه الصلاه والسلام ومعناها مهما يكن من شيء بعد فالمراد والمقصود كذا وكذا وقد سالني بعض الإخوان ان اكتب له مقدمه مقدمه من كسب ويجوز فتحها فتحها مقدمة تتضمن أي تشمل قواعد كليا أي ضوابط كليا وأمورا ترجع عليها الجزئيات والفرو تتضمن أي تشمل قواعد كليا والقواعد جمع قاعدة وإي أساس الشيء أساس الدنيا وأصله كليه اي جامعه جامعه مانعه شافيه كافيه وقواعد التفسير صفق معنا فيها اصول من ذلك العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومنها كذلك ان سبب النزول يدخل دخولا قطعيا في النص وغير ذلك من قواعد التفسير التي مرت معنا وسياتي بعضها كذلك يقول سالني بعض الاخوان ان اكتب له مقدمه تتضمن قواعد كليته في بيان سبب تاليف هذا الكتاب او هذا الجزء او هذه الرساله وهكذا السبب اما ان يؤلفوا اصاله وابتداء عندما يرون حاجه الناس الى هذا الشيء واما ان يؤلفوا اجابه لطلب وسؤال فهذا الجزء الذي بين ايدينا من هذا النمط الثاني قال تعين على فهم القران ومعرفه تفسيره ومعانيه ولا يخفى على احد منا أهمية معرفة تفسير كتاب الله والتفسير هو الكشف والبيان عن معاني تنزيل وذلك لعظم كلام الله عز وجل وبلاغته وفصاحته وكونه نورا وضياء وهدى للناس ومعيب أن يؤلف مؤلف كتاباً ثم لا يستشرحه اتباعه فكيف بكتاب الله الذي هو أحسن الكلام وخير الكلام لا يستشرح ولا يفسر ولا يكشف عن معني وأصراره عيب جدا ولا يتم لرجل أن ينال الأجر الكامل من حفظ كتاب الله إلا بمعرفة التفسير خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعلم القران ليس محصورا فقط في حمله وحفظه واتقانه يبقى معرفه التفسير معرفه معاني التنزيل واسراره وكلما وقف الحامل لكتاب الله والتالي والحافظ له على معاني التنزيل واسراره وكشف مكنونه كلما ما فتح له أبواب المعارف، و يعني ظهر له من فهم من أسرار وما خفي من دقيق علوم. قال تعين على فهم القرآن ومعارفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقول بين الحق وأنواع الأباطيل. أي التطريقة والتنقية التصفية في المنقول في ذلك لأن التفسير على أنواع منها تفسير بالأطر المنقول إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما في آثار الصحابه وإما في أثر التابعين هذا شيء المنقول وقسم آخر تفسير بالرأي وهو على قسمين رأي مذموم وتفسير مذموم ورأي ممدوح ومحمود مأخوذ إما من استنباط من كتاب الله وإما من صحيح اللغة التي نزل بها القرآن وإما بفهم يؤتي الله بعض عباده فالتفسير بالراي ليس كله مجموما ما كان وافقا منه كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم فلا بأس أما ما خالف كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام كتفسير الرافضه الباطنية الذين فسروا كتاب الله حسب أهوائهم وتفسير معتزلة من ذلك تفسير الكشاف وكذلك ما جاء في تفسير الرازي وغير هؤلاء ممن جاء في تفسير وكتبهم الأقوال الغليبة الشميع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيأتي التنبيه من شيخ الإسلام رحمه الله على بعض هذا قال التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاوين أي قد يختلف المفسرون في تفسير آية ما على اقوال فيجب الترجيح بين هذه الأقوال إذا كانت متضبّة إذا كانت متضبّة متناقضة في حقيقتها وفي باطنها قال والتنبيه على الدليل خاص بين الأقاوين فإن الكتب المصنف بالتفسير مشحولة بالغث والسمين الغث أي الرديء والسمين أي الطيب الذي لا بأس به يوافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلام قال والباطل الواضح والحق المبين والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معه إما نقل إما نص من كتاب الله أو سنة رسول صلى الله عليه وسلم أو قول عليه دليل معه قول بسط بعض عليه دليل من الكتاب والسنة هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم قلو العلم نصبك للخلاف سفاهتك بين النبي وبين قول فلان العلم قال اما نقل مصدق عن معصوم يعني النبي عليه الصلاة والسلام واما قول عليه دليل معلوم من كتاب الله وما سوى هذا فاما مزيف مردود يعني باطل مردود كتفسير الجهميه والمعطلة باسماء الله والصطاط كتفسير الرافضة الذين بصروا الآيات بأهوائهم وتفسير أهل البدع والأهواء وتفسير أهل الرأي المدموع ومن تصروا القرآن بالإسرائيليات التي تخالف الكتاب والسنة وإما موقوف لا يعلم أنه ظهرت ولا منقود إذن العلم ثلاثة أخسر قسم هو نص عن معصوم او قول عليه دليل معلم هذا واحد هذا مقبول القسم هذا مقبول القسم الثاني مزيف مردود لا يقبل بل يرد ويدفع وينذر واما موقوف لا يعلم انه بهرج ولا منقوع إذا هذا القسم الثالث الذي نتوقف فيه حيث لم نعرف دليلا يرجح أحد الأهرار لا يعلم أنه أي مزيف ولا منقود أي لم ينقد من قبل ناقد أو متعقد أو إمام يبين حاله. لم ندري لا بهذا لا ولا بذا فاذا هو في حيز العلم الموقوف الشيء الذي يتوقف فيه لم ندري ففي هذا القسم الموقوف قد يكون ما منه ما هو صحيح وقد يكون ما منه ما هو غير صحيح اذن الوجوب, الوجوب في هذا ان نفضت قال الأمة الامه ماسه الى فهم القران ماسة أي حاجتهم ضروريه ملحه الى فهم القران المنزل الذي هو حبل الله المدين نعم هو العروه الوثقى التي لا انفصام لها من أن تمسك بها نجا وهدي أن اعتصم بها وفقه الله وثبته قال هو حبل الله المدين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهوال ولا تنتبس به الأزر ولا يخلط عن كفرة التربيه لا يملى بل هو قط طريق كأنما نزل نزل الآن نحن نقرأ يا إخوة في الأربع رفعات قرآنا نقرأ الفاتحة سبحان الله في الأربع ركعات لا نبال ولا نسلم كأننا بأول مرة نقرأ كم قرأ القرآن أناس منذ نزل إلى يومنا هذا وكأنه الآن نزل رضٌ طريق نعم لا يبنى عن كثرة ولا يخبط عن كثرة الترديد انظر لو أنك في قصيدة ما مره مرتين تملاتها في المره الثالثه والرابعه والخامسه بخلاف كتاب الله كلما قراته فكأنك لاول مره تقراته لانه تنزيل من حكيم حميم لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف كلام الله نعم احسن الكلام اصدق الكلام افضل الحديث كلام الله لا يبلى ولا يخلط عن كفرة الترديد، الترداد التكرار ولا تنقض عجائب ولا يشبع من العلماء كم استكشف الناس الذين أعتنوا مثلا بالاعجاز لهم في القرآن كم استكشفوا أشياء يعني يدل عليها كتاب مصر ويومئ إليها بل ويصرح بها حياته وكم كذلك استكشف هؤلاء الذين اعتنون بالأجهز العلمي النبوي هذا صحيح الصلاة والسلام كم وصلوا إلى أشياء يوافقها ما جاء في سنة النبي عليه الصلاه والسلام وما ذلك إلا لكونه هذا التنزيل وهذه السنه من عند الله ليس من عند البشر قال ولا تنقضي عجائبه ولا بعمل العلماء كان عثمان رضي الله عنه يقول لو صدقنا بإيماننا ما شبعنا من القرآن لو صدقنا بإيماننا ما شبعنا من القرآن ومن قال به صدق نعم ومن عمل به أجر ومن حكم به على ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم ومن تركه من جبار فصمت الله إما في الدنيا وإما في الأخ ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله وهذه الفقره الجميله عذبه الالفاظ حسنه المعان ثروه مرفوعه الى النبي عليه الصلاه والسلام ولا تصح الصعب انها من كلام علي رضي الله عنه او غيرهم من الصحابه كلام المجرمين شيء حسن المعنى حلو الله قال وهو حبر المدين ودجر الحكيم الصراط المستقيم الذي لا تزيغوا عنه ولا تنترفوا بالاسف ولا يخرج عن كثر التغريب ولا تنقطع حجابه ولا يشبع منه العلماء ومن طلب الصدق من العمل به اجر ومن حكم به عدل ومن جاء اليه قول اين الصراط ومن نظر قوم الجبار الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله قال تعالى فان ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا بد ولا اشقى ومن اعرض عن ذكري فان له عيشه الله أي في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره ونحشره يوم القيامه أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا حشر اعمى لانه عمي عن التنزيل عمي عن دين الله في الدنيا كان الجزاؤم الجنس العملي كما تعام كما تعاشى عن التنزيل عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام كذلك حشر اعمى اعمى البصر والبصيره نعوذ بالله قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتبقى آياتنا في نسيت، وكذلك يوماً ساء، وليس المراد في نسيتها أن وحافظها هذا باب آخر، لكن المراد أنه تركها بكلية، فلم يؤمن بالإسلام، ولا بالدين، ولا بالشريعة، ولا بالقرآن مناسباً من أساس، فنسيتها، وكذلك يوماً ساء، تترك في العذاب. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من تبع رضوانه وسبل السلام قال تعالى وكذلك اليوم تنسى لا تعارض قوله تعالى لا يضل ربي ولا انسى فهذا نسيان وذاك نسيان لا يضل ربي ولا انسى بمعنى لا يغفل النسيان هنا ضد العيش معنى نعم النسيان المنفي غير النسيان المثبت وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لطأ يومكم هذا وفي هذه الآية وكذلك اليوم تنسى. فالمراد النسيان هنا المثبت وبمعنى الترف بمعنى الترف وأما النسيان المنفي فهو بمعنى الرفلة وقال تعالى ولا صح يقال ان نقول ينسى نسيانا يلقى بجلاله عبد الله لا لا بيت فما نقول استوى استوى يلقى بجلاله ينزل نزولا يلقى بجلاله لا صح ان تقول ان المسلم ينسى نسيانا يلقى به لا سبحان على الله ان ينسف اليه نسيانا لا يضل ربي ولا ينسى كذلك الملل المذكور في الحديث إن الله حتى تملوك لا صح ان تقول يمل مللا يليق به او يسام سامه تليق به هذا لا يجوز لان السامه والملل عيبان يذم بما المذموم من الخلق فلا تضاف هاتان الصفتان لله عز وجل فالمراد لا ملل ربكم حتى تمنوا ولا حتى تسأموا المراد لا يترك ثوابكم إلا إذا تركتم العمل والعباده وهذا تفسير وتأويل العلماء قاضبه لان الملل يستحيل على الله لما جاء في كتاب الله عز وجل وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام من النصوص القاضيه بكمال قدره الله عز وجل وما مسنا من لغوب ولم يعيا بخلقهن أي نعم وما كان الله يعجزه من شيء وانه على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء مقتدرا هذه نصوص منطوقة في إثبات كمال فقرة الله فيستحيل أن ينسب إليه ويضاف إليه صفة الملل أو السآمن وإنكم لو بحثتم أو فتشتم في كتب العطاء لا تجدون أحد من اهل السنة والجماعة يقول باب صفه الملل أو السآمن أبدا لما تجدون يقولون باب صفه إثبات الوجه باب صفه اثبات اليد باب صفه اثبات العلم باب باب صفه اثبات باب اثبات صفة القدره باب اثبات صفة العلم ما وجدنا في باب واحد ولا فصل واحد من كتب العقائد انهم قالوا باب صفه اثبات صفه الملل والسف ما وجدنا هذا لا تجدون هذا ابدا ولا تجدون مثلا البخاري رحمه الله عندما الف كتاب التوحيد في اخر الصحيح تجدون منه مثلا انه قال باب اثبات صفه البلاء والسلام نستدل بهذا الحديث في باب الصلاه مثلاً. تحت عنوان ذم الغلو ان الله لا يمنح حتى تمثل. لما التنطع في العباده لان الانسان اذا شدد عن نفسه بالعباده ينفر منها ولا يداوم عليه كان أحب الدين اليه الوم هو القلب وسبب الحديث واضح ان الصحابه رضي الله عنهم وان عائشه رضي الله عنها قد من ذكر امراه وقال لها الحولاء من تتويل حكم من صلاتها وقيامها وصيامها وصلاته في الاخر لما الروي وقال النبي عليه الصلاه والسلام ما الكفر ما الا الله لا يعمل حتى ان الله لا يعمل حتى هذا الذين اخرجوا الحديث في كتبهم اقدر سن بخاري والامام الاخر ما ذو به الحديث في كتاب توحيد او وضع جميع او رد على بل ذكروه في ابواب الفروع في ذم الغلو والتنطع اذا يا اخوه اي لفظ او عباره توهم نقصا في حق الله عز وجل فيجب نفيها وذلك ايضا محمود ومقيد بفهم السلف و معنا كذلك نظير هذا كما في قوله تبارك وتعالى على ما فرضت في جنب الله توهم بعض الناس المراد في جنب اثبات الصفه خبريه لله فهاج وثار وقام عليه العلماء وخطؤوا في هذا and the answer is correct He said in this 길 that there is Allah I belong to Allah and in peace and in that game and in Allah this is your word that we're like that in the upland voice of xbal المراد كما خلق آدم عليه السلام هي دليل نعم سأطالع المراد بأيد أي بقوة فأرجعوا إلى الصفات الذاتية المعلومية لا إلى الصفات الذاتية الخفية وفرقوا بين هذه وذيل ولهذا النظائر أخلا يمضي لطلب العلم ان يكون ملما بها فمن مزايا طلب العلم ان يكون محيطا ملما للاشبه والمضائل من المسائل قال وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ما شاء الله ويخرج من الظلمات من النور باذنه فأهديه من الصراط المستقيم ما يتم هذا إخوة إلا بمعرفة التفسير لا يتم الاهتداء التام الكامل إلا معرفة التفسير ولا يعرف هذا النور المعرفة الكاملة التامة في نفسه إلا بمعرفة التفسير وقال تعالى <تصفيق> ألف لامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الضرمات إلى النور للنظيم إلى الصراط العزيز الحميد الله الذي لوما في السماوات في الأرض كذلك ذكر الله حكما من هذا الكتاب لتخرج الناس من الظلمات الى النور فما أحوجنا أيها الإخوة لنتعرف ونتلمس معالم التفسير الصحيح لنهتدي ولنخرج من الظلمات إلى النور ولشك أن الجهل ظلمات يجب ان تخرج منها كل يوم تخرج منها فتلبس ثياب العلم تنزع ثوبا من ثوب الجهل تنزع ثوبا من ثياب الظلمه وتلبس ثوبا جديدا من ثياب العلم والاهتداء والنور قال لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم نعم إلى صلاة العزيز الحبيب الله الذي له ما في السماوات وما في الارض وقال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان نعم يا إخوة من الله عز وجل على نبيه عليه الصلاه والسلام بهذا سمى الله عز وجل كتاب روحا لانه به تحيا القلوب وتحيا الابدان نعم او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس تممت لقبوهمات ليس بخارج منها وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وجسام قبل القبور قبوره نعم وان امرا لم يحيي بالعلم قلبه ليس له قبل النشور نشوره والعياذ بالله قال وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا من المنهاج جعلنا نورا نبي به من الشر امين عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم هدايه النبي عليه الصلاه والسلام هدايه ارشاد ودلاله وهدايه الله عز وجل كذلك ارشاد ودلاله وبيان وتوفيق وتيسير نعم واما ثمود فاما تموت فهدينا واما ثمود فهدينا هديناه علمناه اوشدناه وبيننا له اذا الهدايه انواع هدايه لا يقدر عليها الا الله وهي هدايه التوفيق والتسديد والتثبيط وهدايه لله ثم للرسول ثم لاتباعه وهي هداية الإرشاد والبيان والتعليم ولذلك جاءت منفية تنطار ومثبته تنطار قالوا إنك لتهدي إلى صراط المستقيم وقال إنك لتهدي من أحببه المنفية المراد بها التوفيق والتسديد، والمثبتة النبي عليه الصلاة والسلام وضف إليه المراد التعليم والبيان قال وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير وتلاحظون اضيف هنا الصراط الى الله لانه هو الهادي اليه نعم وهذه يعني اضافه تشريف والله سبحانه وتعالى هو الموفق له و أضاف اضاف الصراط الى بعض عباده الصراط الذين انعمت عليهم لانهم هم الذين سلكوه وهم أهله ليس غيرهم قال صراط الله الذي له ما في السماوات و في الارض الا الى الله تصغر الامور وقد كتبت هذه المقدمه مختصره بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد الله الهادي إلى سبيل الرشاد. تلاحظون أنه أتى السجع فيه بعض من هذه الصفات، والدعوة ما لم يكن عن تكلف، وما لم يكن فيه احتاط الباطل، ولا اطلحات، ولا بس. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يسجع في عباراته صلى الله عليه وسلم، وذلك عن غير قصد وعن غير تكلف، كما كان يقول أنا النبي لا كذبت أنا أنا ابن عبد المطلب ما أنت إلا أصبوع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي لما جرحت أصبوع على صدر سلام ما أنت إلا أصبوع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي و. زوج الرجل النبي عليه الصلاه والسلام ذكر رجل ذي سجع في مجلسه عندما قضى النبي عليه الصلاه والسلام في بطن الجنين لغره عبد او امه فقال ذاك الرجل كيف نبي من لم نطق ولا استهز ولا شرب ولا اكل فمثل ذا يرقا يظهر يذق قال انها من اخوان القهان لانه اراد ابطال حقه والاعراض عن شريعته شرعها الله سبحانه وتعالى قال فصل يجب ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه معاني القران كما بين لهم الفاظه وقوله تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم المراد المعاني والالفاظ لتبين للناس ليس بياننا محصورا مقصورا في الالفاظ ومخارجها وتلاوتها واحكامها الى اخره الى اخره ذلك ما ما هو النص ما هو المقصود فقط ان المقصود عام لتبين ل... لتبين نزيل إليه أي يشمل معاني القرآن التنزيل الأحكام ولذلك إذا استشكل شيئا هرعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ففصره وبينه لما وقع من هذا من الصحابة هذا من الصحابة كثير ومن عائشة رضي الله عنها كذلك على وجه الخصوص كانت تسأل من سمعت الآية وكانت حاضرة وكانت لكتاب الله رض الله عنها كانت تسأل إذا استشكلت، فيجيبها النبي عليه الصلاة والسلام بجواب المبين الواضح الذي لا اشكال فيه، وهذا رد على المفاوضة في أسماء الله عز وجل الذين يقولون لا نعلم عالم الصفات، فلماذا انزل الله هذا الكتاب هل يبهمه على الناس يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ما قال يريد الله يعمي عليكم ليغمض عليكم الأمور ويبهمها عليكم لا بل قال يريد الله ليبين لكم هؤلاء المفوضه فرضا مطلقا خالقوا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وخالقوا الحكمة التي من أجلها أنزل الله هذا القرآن قال لتبين للناس ما نزيل إليه يتناول هذا وهذا أي المعاني والألقاء وقد قال أبو عبد الرحمن السلم وأظنوا عبد الله بن حبيب لو معكم تقريبا أخذوا ابو عبد الرحمن السلمي السلام السلام قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القران كعثمان بن عفان قلنا عثمان بن عفان لماذا اقول أحسن السبب عالميا الشيء الثاني الالف وزياده الالف قال كعثمان بن عفان وعبد الله مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وهذا الاثر كما سلطت عنه لا تطمئن النفس نفسه لتصحيحه لانه من روايه عطاء ابن على يا إخوان وعطاء بن السائب اختلط بأخاه وروى عن عطاء بن السائب هذا الأثر حمال بن زيد البصري أبو اسماعيل جهضمي وهو ممن روى عن عطاء قبل الاختلاف قديما حديثه عنه مستقيم جيد لكن في رواية حمال بن زيد ليس في ذكر الصحابه اضف الى هذا ان شعب في بترجمه ابي عبد الرحمن السلمي انه لم يسمع من عثمان وانما سمع من علي معنى اخوه واما الاظهر الذي في ذكر الصحابه وتجدون الاظهر الذي في ذكر الصحابه هو المشتهد فهو من رواية محمد بن فضيل بن الأزوان ورواية بن فضيل فيها اضطراب وأغلاط عن أعطاء بن السائل لأنه رأى عنه بعد الاختلاف وهذا الذي تطمئنه نفسه في يعني كما سبق معنا قد تنزل يعني صورة كاملة النبي عليه الصلاه والسلام اذا نزل سوره كامله كان يعلمها الصحابه تنزل سورة فيها قصص اكثر من عشره ايات لو جزئت الى عشره عشره تتقطع المعنى وهي متماسكه مترابطه وقص على هذا الشيء اشياء كثيره من كتاب الله فروايه حمال بن هي الاصوات وهذا الذي يتناسب مع طريقه من مع طريقه ابي عبد الرحمن السلمي كان يقرئ الناس عشرين بالصباح و بالعشي بالصباح وعشرين, وعشرين بالعشي يقرئ الناس الذين يقرؤون عندهم القران فلا نامل من اختلاط الضم الساء لا سيما لما اختلط كان يحدث باحاديث هي عن التابعين فينسبها الى الصحابه فينسبها الى الصحابه فهذا الاثر على شهرته فيما فيه ما اي ما سبق ذكر اني قال قالوا فتعلمنا القران والعلم والعمل في الحقيقه ان الصحابه كانت اذهانهم اسرع منها وكانت جوارحهم أنشط من هذا فمنهم يتقيادون عشر آيات عشر آيات هذا الأمر حقيقة جهودهم ونشاطهم وإقبالهم وأبهانهم وحبهم أكبر من هذا أكثر من هذا قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميع ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصور لا تعرض كأنه حد حد حديم يحفظ السورة في ثمان سنين مثلا كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أنه حفظ البقرة فيه ثمان سنوات أو نحوها هذا هذا شيء وتصليح الخبر هذا شيء قال وكان أنس يقول كان الرجل إذا قرى البقرة وآل عمران جل فيه عيون أشك البقرة وآل عمران سورة عظيمة فيهما من الاحكام فيهما من القصص فيهما من العبر والعظات صورة اكبر صور القران وأقام ابن عمر على حفظ البقره عده سنين قيل ثماني سنين ذكرهما فذلك ان الله تعالى قال كتاب انزلنا اليك مبارك ليتدبروا اياته فقال افلا يتدبرون القران إذن سيذكر الآن لنا الحكمة من تنزيل القرآن أول حكمة إخوان التدبر وقال أفلم يتدبروا القول التدبر هو الفهم وإعمال النظر والفكر والتامل قال وتدبر الكلام بدون فهم معاني لا يمكن معنى لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين للصحابه معاني التنزيل والفضل والتابعون اصله عن الصحابه وتابع التابعين اخذوا عن التابعين قالوا تدبر الكلام بدون فهم معانيه كذلك قال تعالى ان انزلنا في إن انزلنا قرانا عربيا لعلكم تعقلون وعقل الكلام متضمن لفهمه، كذلك في هذه النصوص رد على المخوضه التفويض المطلق الذين قالوا لا نعلم معاني نصوص الصفاء. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الفاظه ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد القرآن فالقران اولى بذلك وايضا فالعاده تمنع ان يقرأ قوم كتابا في فن من العلم الطب والحساب ولا يستشرحوه لا يطلبوا شرحه لا يطلبوا تفصيله وتفسيره فكذل بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم لهذا كان النزاع بين الصحابة تفسير القرآن قليلا جدا وهو وإن كان في التابعين أكثر منه بالصحابة وهو قليل بالنسبة إلى من بعده وكلما كان العصر أشراء كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان في اكثر كلما طلب العهد من عهد نبوة كلما قلت الفتن والبدع وكلما بعد العهد كلما كثرت البدع وانتشرت الفتن ولكم ان تنظروا اول بدعه وقعت في الاسلام تتعلق بالصحابه الكرام وطبعا لم تتعلق باسماء او ثم جاء بعد ذلك القدر بدعه القدر بدعه الايمان القول فيه الإيمان جاء المرجئة وجاء الخروج ثم جاء بدعة الخضر تتعلق بالله لكن الله يعني بالأسماء والصفات بصورة ظاهرة بارزة ثم جاء بدعة تجهب الكلام كلام بالأسماء والصفات ولما بعد العهد النبوة ولما قويت وشدد البدعة فيها قال قال وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والإتلاف والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع تفسير من التفسير من الصحابة عن الصحابة كما قال مجاهد عرف المصحف على ابن عباس ووقف عند كل آية مجاهد بن جر أبو الحجاج من تلاميذ عبد الله بن عباس من أصحاب المدرسة المكية في التفسير مات وهو ساجد رحمه الله تعالى قال عرض المصحف على ابن عباس أكفع كل آيات منه فاسألوا عنه وعرض على ابن عباس لأن ابن عباس وحبر الأمة وترهمان القرآن ونال بركة الدعوة النبوية على داعيها الصواة والسلام <تصفيق> اللهم في بالدين وعلم التأويل قال ولهذا طال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره من من في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره يعني بخلاف طاروس، بخلاف علي بن ططر، علي بن أبي ططر وبخلاف أبي زيد، وبخلاف فلان وفلان محمد بن سليمان وغيره قال وبخلاف السدي في السد و يعني مقدمون تفسير عن مجاهد أكثر من غيره قال ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابه كما تلقوا عنهم علم السنه وان كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاسكين بهذا نقف نحن اياكم في هذا الموضع في مقدمه التفسير لشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى وان شاء الله درسنا في علم النحل في كتاب الدفن السليم